Setuq Rabbu Muallizi Khulqum Min Nafsu Wa'ida, wa Khulq Minha Zawjha, wa Bith Minhumarjalan Kifiru Nisa, wa Ttq Allah Muallizi Tsaalun Nabi ان الله كان عليكم رقيبا وانتم اليتامى أبوالهم ولا تتبدل الخبيث بالطيب ولا تأكلوا أموالهم إلى أبوالكم إنه كان حوبا كبيرا وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى فانكحوا ما طاب لكم من النساء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 اتِهِنَّ نَحْلًا فَانطِلِبْنَا لَكُم مِّنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِيئًا مَّرِيئًا وَلَا تُسْفِهُوا أَمْوَالَكُمُ الَّتِي جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ قِيَامًا وَأَنْفِقُوا فِيهَا وَاكْسُوهُمْ وَقُولُوا kau lama terkenal, dan bertelur yatim, hingga bila فإن آلستم منهم رشدا فادفعوا إليهم أبوالهم ولا تأكلوها إسرافا وبدارا أن يكبروا ومن كان غنيا فليستعفف ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف Faidah dafatul ilim amalahum, fa ashidu alayhim, wa kafahillahi hasibah. للرجال نصيب من ما ترك الوالدان والأقربون وللنساء نصيب.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 فَأَمْسِكُوهُمْ مِنْ وَقُولُونَ لَهُمْ قَوْلًا مَعْرُوفًا وَلْيَخْشَ الَّذِينَ لَوْ تَرَكُوا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعَافًا خَافُوا عَلَيْهِمْ فَلْيَتَّقُوا اللَّهَ, فليتقوا الله وليقولوا قولا سديدا ان الذين ياكلون اموال اليتامى ظلما انما ياكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا ينصيكم الله في اولادكم للذكر مثل حظ الانثيين فوقثنتين فلهن نسل سامترك وإن كانت واحدة فله النصف ولأب أيه لكل واحد منه سدس مما ترك إن كان له ولد فإن لم يكن له ولد وورثه أبواه فلأمه الثلث فإن كان له إخوة فلأمّه السدس من بعد وصية يوصي يصيبها أودي أبناءكم وأبناؤكم لا تدرون أيهم أقرب لا تدعون أيهم أقرب لك نفعا فَرِيضَةٌ مِّنَ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِن لَّمْ يَكُن لَّهُنَّ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 مِن بَعْدِ وَصِيَّتِ يُوصَا بِهَا أَوْ دَيْنٍ غَيْرَ ضَارٍّ وَصِيَّةً مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَلِيمٌ تِلْكَ وَمَن يُطِع اللَّه وَرَسُولَهُ يُدَخِّلُهُ جَنَّاتٍ يُدَخِّلُهُ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَدْنَاهُ خَالِدِينَ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 Hatta yetulfaunna al-maut, atau yaj'al Allah leh وَاللَّذَانِ يَأْتِيَانِهَا مِنْتُمْ فَآذُوهُمَا فَإِنْ تَابَا وَأَصْلَحَا فَأَعْرِطُوا عَنْهُمَا إِنَّ اللَّهَ كَانَ تَوَّابًا رَّحِيمًا إِنَّمَا التَّوْبَةُ عَنَ اللَّهِ لِلَّذِينَ يَعْمَلُونَ السُّوءَ بِجَهَالًا ثم يتوبون من قريب فأولئك يتوب الله عليهم وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا وَلَيْسَ التَّوْبَةُ لِلَّذِينَ يَعْمَلُونَ السَّيَّأَاتِ حَتَّى إِذَا حَضَرَ أَحَدَهُمُ الْمَوْتُ قَالَ إِنِّي تُوْبَتُ الْآَنَ وَلَا الَّذِينَ وَهُمْ كُفَّارٌ أُولَاد ك اعتدنا لكم معذرا أنيما يا أيها الذين آمنوا لا يحل لكم أن ترث النساء أكرهها ولا تعذلهن لتجهبو ببعض ما أتيت إلا أن يأتين بفاحشة مبينة وعاشرون بالمعروف فإن كرهتمون فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا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 إنه كان فاحشة ومقتى وساء سبيلا حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم وعماتكم وخالاتكم وبنات الأخ وبنات الأخت وأمهاتكم التي أرضعنكم وأخواتكم من الرضاعة وأمهات نساء وَرَبائِبُكُمُ اللاتي فِي حُجُورِكُم مِّن نِّسَائِكُم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 In Allah َكان غفور رحيم والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أي مالكم كتاب الله عليكم وأحيل لكم ما وراء ذلك أن تبتغو بأموالكم محصنين محصنين غير مسافحين فما استمتعتم به منهن فآتوهن أجورهن فريضا ولا جناح عليكم فيما تراضيتم به من بعد الفرِض إن الله كان علي من حكيم ومن لم يستطع منكم طولا أن يكح المحصنات المؤمنات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 Mupsalat dan tiada musafhat, walau mutkifat ahdan. Jika apsinn, jikalau datang dengan fahisha, maka mereka yang bersama mupsalat dari azab, itu bagi mereka yang takut kepada Allah الله أفور وحيم يريد الله ليبين لكم ويهديكم سنا الذين من قبلكم ويتوب عليكم والله عليم حكيم.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 Ya ayuhah الذين امنوا لا تأكلوا أبوالكم بينكم بالباطل الا أن تكون تجارة عن تراض منكم ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحمة وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ عُدْوَانًا وَظُلْمًا رَسَوْفَ نُصْلِيهِ نَارًا وَكَانَ ذَالِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرًا إِنْ تَجْتَنِبُوا كَبَائِرَ مَا تُنَهَوْنَ عَنْهُ نُكَفِّرْ عَنكُمْ نُكَفِّرْ عَنكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ وَنُدْخِلْكُم مُّدْخَلًا كَرِيمًا وَلَا تَتَمَنَّوْا وَمَا فَضَّلَ اللَّهُ بِأَحَدٍ عَلَىٰ آخَرَ وَلَا ذَكَرَ اللَّهُ الْأَعْمَىٰ وَلَا الْأَعْرَجَ ۖ وَلَٰكِنِ ٱلَّذِينَ Maktaban, Wassalul Allah min Fadli. Inna Allah Kana bin kull Shayin Alimah. Wal kullin Jalla mawali min Ma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 وبما أنفقوا من أموالهم فالصالحات قانتات حافظات للغيب بما حفظ الله والتي تخافون نشوزهن فاعظوهن وهجروهن في المضاجع واضربوهن فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا كَثِيرًا وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقًا بَيْنَهُمَا فَفَضْلَعُوا حَكَمًا مِنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِنْ أَهْلِهَا إِنْ يُرِيدَا إِصْلَاحًا يُوَفِّقِ اللَّهُ بَيْنَهُمَا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا خَبِيرًا وَاعْبُدُوا اللَّهَ ولا تشركوا به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 يوم إذ يود الذين كفروا وعصوا الرسول لو تسوابهم الأرض لو تسوابهم الأرض ولا يكتبون الله حديثا.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 atau jاء أحد منكم من الغائق atau namastum النساء فلم تجدوا ماء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 وَيُرِيدُونَ أَن تَضِلُّوا السَّبِيلَ وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِأَعْدَائِكُمْ وَكَفَى بِاللَّهِ وَلِيًّا وَكَفَى بِاللَّهِ نَصِيرًا مِنَ الَّذِينَ هَادُوا يُحَرِّفُونَ الْكَلِمَ عَن مَّوَاضِعِ وَيَقُولُونَ سَمِعْنَا وَعَصَينَا وَاسْمَعْ غَيْرَ مُسْمَعٍ وَرَاعِنَا لِيَ بِأَلْسِنَتِهِمْ وَرَاعِنَا لِيَ بِأَلْسِنَتِهِمْ وَطَعَنَ فِي الدِّينِ وَلَوْ أَنَّهُمْ قَالُوا سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا وَاسْمَعْ وَظُنَّ لَكَ أَنَّ خَيْرَ الْلَّهُمْ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 ولا يظلمون فتيله انظر كيف يفترون على الله الكذبا وكفى به اثما نبينا الم تر الى الذين اوتوا نصبا من الكتاب يؤمنون بالجبت والطاغوت ويقولون للذين كفروها اولئك ويقولون للذين كفروا هؤلاء أهدى من الذين آمنوا سبيلاً Orang-orang yang telah dihukum oleh Allah, dan mereka yang dihukum oleh Allah, maka mereka tidak akan jadi, kalau tidak mahu orang ramai membaca, atau mereka menghina orang ramai kerana apa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 Innal-ladinakafu b-ayatina, sauf nuslihim nara, sauf nuslihim nara. Kala nuzjet jiloduh, badal lah jilodan غيرها, badal lah jilodan غيرها, ان الله كان عزيزا حكيما ان الذين كفروا باياتنا سوف نصليهم نارا كلما نظجت جنودهم بدل لهم جلودا ويرها ليذوق العذاب إن الله كان عزيزا حكما والذين آمنوا وعملوا الصالحات سندخلهم جنات تجري من تحتها الأدناه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 Allah'a yakmurukum an tuadduu alamanaat ila ahliya wawaza hacamtum bayna ennaas an tahtumumu biladl inna Allah'a ni'ima ya'izukum bih inna Allah'a kan sami'an basi'ra Ya ayuhah الذين آمنوا A'atiyulillah wa a'atiyul Rasul wa ulil amri min kum, fa'in tanazatun fi jain, farudduhu ilallahi wa Rasul, farudduhu ilallahi wa Rasul, in kum taa'milun billahi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 وَيُرِيدُ الشَّيْطَانُ أَن يُضِلَّهُمْ وَيَحْدَعَهُمْ عَن سَبِيلِ الرَّشَادِ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا إِلَىٰ مَا أَنزَلَ اللَّهُ وَإِلَى الرَّسُولِ رَأَيْتَ الْمُنَافِقِينَ يَصُدُّونَ عَنكَ صُدُودًا فَكَيْفَ إِذَا أَصَابَتْهُم مُّصِيبَةٌ بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِم Maka jauh mereka yang beriman yang beriman yang beriman yang beriman yang beriman yang beriman yang beriman yang فَأَعْرِضْ عَن وِعْظِهِمْ وَقُل لَّهُمْ فِي أَنفُسِهِمْ قَوْلًا بَلِيغًا وَمَا أَرْسَلْنَا الرَّسُولَ إِلَّا لِيُطَاعَ بِإِذْنِ اللَّهِ وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذ ظلموا أنفسهم جاءوك جاءوك فاستغفر الله واستغفر لهم الرسول لوجد الله توابا رحيما فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجد في أنفسه محرج مما قضيت مما قضيت ويسلم تسلما ولو أنك تبنى عليهم ألقتلوا أن أنفسكم أو خرجوا من دياركم ما فعلوا ما فعلوه إلا قليل منهم ولو أنهم فعلوا ما يعظون به لكان خيرا له وأشد تثبيتا وإذا لاتيناهم من لدنا أجرا عظيما ولهديناهم صراطا مستقيما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 وَحَسُنَ أُولَئِكَ رَفِيقًا ذَلِكَ الْفَضْلُ مِنَ اللَّهِ وَكَفَى بِاللَّهِ عَلِيمًا يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا قوزو حذركم فانفروا ثباتا او انفر جميعا وان منكم لمن لا يبطئ ان فان اصابتكم مصيبه قال قد أنعم الله علي إذ لم قَالَ قَدْ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيَّ إِذْ لَمْ أَكُمْ مَعَهُمْ شَهِيدًا وَلَئِنْ أَصَابَكُمْ فَضْلٌ مِّنَ اللَّهِ لَيَقُولَنَّ كَأَنْ لَمْ تَكُمْ بَيْنَكُمْ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 وَمَنْ يُقَاتِلْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَيُقْتَلْ أَوْ يَغْلِبَ فَسَوْفَ نُؤْتِيهِ أَجْرًا عَظِيمًا وَمَا لَكُمْ لَا تُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ والمستضعفين من الرجال والنساء والولدان الذين يقولون ربنا, الذين يقولون ربنا اخرجنا من هذه القريه الظالمه اهلها وجعل لنا من لدنك وليا وجعلنا من لدنك نصيرا الذين امنوا يقاتلون في سبيل الله والذين كفروا يقاتلون في سبيل الطاغوت فقاتلوا اولياء الشيطان ان إن كيد الشيطان كان ضعيفا ألم تر إلى الذين قيل لهم كفوا أيديكم وأقيم الصلاة وآت الزكاة فلما كتب عليهم القتال إذا فريق منهم يخشون الناس إذا فريقٌ منهم يخشون الناس كخشية الله أو أشد خشية، وقالوا ربنا لما كتبت علينا القتال، لولا أخرتنا إلى هاجر قريب. قل متاع الدنيا قليل، والآخرة خير لمن اتقى ولا تظلمون فتيل. أينما تكون. Akan hendakkan kau, hendakkan kau, hendakkan kau, hendakkan kau, hendakkan kau, hendakkan kau, hendakkan kau, hendakkan kau, hendakkan kau, hendakkan wa itu cibahum syya tuh yqoluh hadhi min aladik qul kullun min aladillah fma lihaa ulaa alqoom la yakadun صَوَّبَكَ مِنْ حَسَنَةٍ فَمِنَ اللَّهِ وَمَا أَصَابَكَ مِنْ سَيِّئَةٍ فَمِنْ نَفْسِكَ وَأَوْزَنَ لَكَ النَّاسَ رَسُولُنَا وَكَفَى اللَّهُ شَهِيدًا مَنْ يُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ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 فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ وَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ وَكَفَى بِاللَّهِ وَكِيلًا أَفَلَا يَتَدَبَّرُونَ الْقُرْآنَ وَلَوْ كَانَ مِنْ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 فَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ لَا تُكَلَّفُ إِلَّا نَفْسَكَ وَحَرِّضِ الْمُؤْمِنِينَ عَسَى اللَّهُ أَن يَكُفَّ بَأْسَ الَّذِينَ كَفَرُوا وَاللَّهُ أَشَدُّ بَأْسًا وَأَشَدُّ تَنكِيلًا مَن يَشْفَعُ شَفَاعَةً حَسَنَةً يَكُنْ وِنَا وَمَن يَشْفَعْ شَفَاعَةً سَيِّئَةً يَكُنْ لَهُ كِفْلٌ مِنْهَا وَكَانَ اللَّهُ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 فما لكم في المنافقين فأتيني والله أركسه بما كسبوا أتريدون أن تهدوا من أضل الله وَمَنْ يُضْلِلِ اللَّهُ فَلَا تَجِدَ لَهُ سَبِيلًا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 ولا تتخذوا منه وليا ولا نصيرا إلا الذين يصلون إلى قوم بينكم وبينهم ميثاق أو جاءوكم حصرت صدورهم أن يقاتلوكم أو يقاتلوا قومهم ولو شاء الله لسلطه عليكم فلقات لكم فإن اعتزلوكم فلم يقاتلوكم وأنقوا إليكم السلام فما جعل الله لكم عليهم سبيلا.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 Fakhذوهم واقتلوهم حيث سقفتموهم وأولئكم جعلنا لكم عليهم سلطانا مبينا وما كان لمؤمن أن يقتل مؤمنا إلا خطأا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 وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا ضَرَبْتُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَتَبَيَّنُوا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 قالوا ألم تكن أرض الله واسعة ألم تكن أرض الله واسعة فتُهاجرو فيها فأولئك ما جهنم وساد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 وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَّحِيمًا وَإِذَا ضَرَبْتُمْ فِي الْأَرْضِ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَن تَقْصُرُوا مِنَ الصَّلَاةِ أن تقصوا من الصلاة إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا إن الكافرين كانوا لكم عدواً ومبينا وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة فالتقوا الطائفة منهم معك وَلْيَأْخُذُوا أَسْلِحَتَهُمْ فَإِذَا سَجَدُوا فَلْيَكُونُوا مِنْ وَرَائِكُمْ وَلْتَأْتِ طَائِفَةٌ أُخْرَى لَمْ يُصَلُّوا فَلْيُصَلُّوا مَعَكُمْ وَلَا تَخُذُوا حِذْرَهُمْ وَاسْمَحُوا لَهُمْ وَالدَّنَ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوْ تَغْفُلُونَ عَنْ اسْمَحَتِكُمْ وَأَمْتِعَتِكُمْ فَيَمِيلُونَ عَلَيْكُمْ فَيَمِيلُونَ عَلَيْكُمْ مَيْلَةً وَاحِدًا ولا جناح عليكم إن كان بكم أذى من مطر أو كنتم مرضى او كنتم مرضاء ان تضعوا اسمحتكم وخذوا حذركم ان الله اعد للكافرين عذابا مهينا Faidah qatilu salat, fadzkur Allah qiyamah, wa qudah, wa qudah, wa ala jnubikum. Faidah tuman, faiqimus salat. Innasalatat kahat, ala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 إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق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 Inna Allah la yubbu man kana khawan asimah yasthfuun min al nas, walla yasthfuun min Allah, wahyu ma'hum, wahyu ma'hum idzubaytun, maala yarzam min al qaul, wakal Allah bima yamalun muhitta. لَنُتِمَّنَّ عَلَيْهِمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا فَمَن يُجَادِلِ اللَّهَ عِنْدَ يَوْمِ الْقِيَامَةِ أَمَّنْ أم يَكُونُ عَلَيْهِمْ وَكِيلًا وَمَن يَعْمَلْ سُوءًا أَوْ يَظْلِمْ نَفْسَهُ ثُمَّ يَسْتَغْفِرِ اللَّهَ Yajidillah wa furu al-Rahimah, wa mai yaksib ithnan, fa inna ma yaksibuhu 'ala nafsi, wakalallahu ali ومن يكسب خطيئه او اثما خطيئه او اثما ثم يرمي به بريئا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 What <laughs>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 وَمَن يَفْعَلْ ذَٰلِكَ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ فَسَوْفَ نُؤْتِيهِ أَجْرًا عَظِيمًا وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَىٰ من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوليه ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا إن الله لا يغفر أن يشرك به و يغفر ما دون ذلك لمن يشاء و من يشرك بالله فقد ضل ضلالا بعيدا اي يدعون من دونه الا الى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 وَلَا أَمْرَ لَهُمْ فَلْيُغَيِّرَنَّ خَلْقَ اللَّهِ وَمَن يَتَّخِذِ الشَّيْطَانَ وَلِيًّا مِن دُونِ اللَّهِ فَقَدْ خَسِرَ خُسْرَانًا مُّبِينًا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 ليس بأمانيكم ولا أماني أن للكتاب من يعمل سوء أي جزاء ولا يجد له من دون الله وليه ولا نصير.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 Allahu yuftekum fihi nna, wa ma yutla'alikum fi al-kitab, fi yta'man nisa' fi yta'man nisa' ilaa ti la tuatun hna ma kutbal hna,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 وَمَا تَفْعَلُ مِنْ خَيْرٍ فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِهِ عَلِيمًا وَإِنْ امْرَأَةٌ خَافَتْ مِنْ دَعْلِهَا نُشُوزًا أَوْ إعْرَاضًا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَيُّ صُلْحَ بَيْنَهُمَا صُلْحًا وَالصُّلْحُ خَيْرٌ وَأَحْضَرْتِ الْأَنْفُسَ الشح وَإِن تُحْسِنُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا وَإِن امْرَأَةٌ خَافَتْ مِنْ بَعْلِهَا نُشُوزًا أَوْ إعْرَاضًا فلا جناح عليهما أن يصلح بينهما صلحا والصلح خير وأحضرت الأنفس الشح وإن تحسنوا وتتقوا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 فلا تمينوا كل المين فتذروها كالمعلق وإن تصلحوا وتتقوا فإن الله كان وفورا رحيما وإن يتفرقا يغني الله كلا من سعته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 Wahai orang-orang yang beriman, semoga Allah mendengar dan melihat. Ya! Ayo, yang beriman, kau akan menjadi kuat dengan kejujuran dan keimanan kepada Allah. Kalau Allah menghendaki, Allah akan menghendaki. Kalau Allah menghendaki, Allah kepada orang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 وَمَنْ يَكْفُرُ بِاللَّهِ وَمَلَائِكَتِهِ وَكُتُبِهِ وَرُسُلِهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ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 بابا اري ما الذين يتخذون الكافرين اولياء من دون المؤمنين اي يبتغون عنادهم العزه فان العزه لله جميعا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 firina fi jannah majmua, al-lathina yatrubcun bin kum, faikalakum fatum min Allah qanu al-ibnak وإن كان للكافرين نصيب قالوا ألم نستحوذ عليكم ونمنعكم من المؤمنين فالله يحكم بينكم يوم القيامة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 ولا يذكرون الله إلا قليلا مذبذبين بين ذلك لا إله إلا و لا إله إلا و من لله فلن تجد له سبيل يا آمنوا لا تتخذوا الكافرين أولياء من دون المؤمنين أتريدون أن تجعلوا لله عليكم سلطانا مبينا إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار ولن تجعلوا تجد لهم نصيرا إلا الذين تابوا وأصلحوا واعتصموا بالله وأخلصوا دينهم لله فأولئك مع المؤمنين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 لا يحب الله الجهر بالسوء من القول إلا من غلِم وكان الله سميعا علِما إن تبدو خيرا أو تخفو أو تعفو عن سوء فإن الله كان عفوا قد إِنَّ الَّذِينَ يَكْفُونَ بِاللَّهِ وَرُسُلِهِ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 وَالَّذِينَ آمَنُوا بِاللَّهِ وَرُسُلِهِ وَلَمْ يُفَرِّقُوا بَيْنَ أَحَدٍ مِّنْهُمْ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 فأخذتهم الصاعقة بظلمهم ثم اتخذوا العجل من بعد ما جاءتهم البينات فعفونا عن ذلك واتينا موسى سلطانا مبينا ورفعنا فوقهم الطور بميثاقهم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 فبما نقضهم ثقه وكفره بآيات الله وقتلهم الأنبياء بغير حق وقولهم قلوب لا بلطع الله عليها بكفرهم فلا يؤمنون إلا قليلا وبكفرهم وقولهم علام ريابته تالا عظيمة وقولهم إن قتل المسيح ابن ريا مرسول الله وما قتلوه وما صلبوه ولكن شُبِّهَ لَهُمْ وَإِنَّ الَّذِينَ اخْتَلَفُوا فِيهِ لَفِي شَكٍّ مِّنْ مَا لَهُم بِهِ مِنْ عِلْمٍ إِلَّا اتِّبَاعَ الظَّنِّ وَمَا قَتَلُوهُ يَقِينًا بَلْ وَفَعَهُ اللهُ إِلَيَّ وَكَانَ اللهُ عَزِيزًا حَكِيمًا وَإِنْ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ إِلَّا لَيُؤْمِنَنَّ بِهِ قَبْلَ مَوْتِهِ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 باطل وأعتدنا للكافرين من عذابا أليم لكن الراسخون في العلم منهم والمؤمنون يؤمنون بما أُزِل إليك بما أُزِل إليك وما أُزِل من قبلك والمقيمين الصلاة والمؤتون الزكاة والمؤمنون بالله واليوم الآخر أولئك سنؤتِهم أجراً عظيماً إنا أُوحينا إليك كما أُوحينا إلى نوح كما أُوحينا إلى نوح والنبين بعده وأوحينا إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وعيسى وأيوب ويونس وهارون وسليمان وَآتَيْنَا دَاوُودَ زَبُورًا وَرُسُلًا قَدْ قَصَصْنَاهُمْ عَلَيْكَ مِنْ قَبْلُ وَرُسُلًا لَمْ نَقْصُصْهُمْ عَلَيْكَ وَكَلَّمَ اللَّهُ مُوسَى تَكْلِيمًا رُسُلًا مُبَشِّرِينَ وَمُنْذِرِينَ sehingga tidak akan menjadi orang-orang untuk Allah kemudian kemudian dan Allah adalah Allah kemudian kemudian tetapi Allah mengharapkan yang وَالْمَلَائِكَةُ يَشْهَدُونَ وَكَفَى بِاللَّهِ شَهِيدًا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 أبدا وكان ذلك على الله يسيرًا يا ايها الناس قد جاءكم رسول بالحق من ربكم فآمنوا خيرا لكم وان تكفر فان لله ما في السماوات والارض وكان الله عليما حكيما يا اهلا كتاب لا تغلو في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 وَأَنْزَلْنَا إِلَيْكُمْ نُورًا مُّبِيْنًا فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا بِاللَّهِ وَاعْتَصَنُوا بِهِ فَسَيُدْخِلُهُمْ فِي رَحْمَةٍ مِّنْهُ وَفَضْلٍ وَيَهْدِيهِمْ إِلَيْهِ صِرَاطًا مُسْتَقِيمًا يَسْتَفْتُونَكُ